وَإِمَّا سَوِّشَ رُفَّ يَأُوسُ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَدَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَادَى لِي وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجَّتُ إلَى رَبِّي إِنَّ لِي لله للحسن فلن نبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولن يقننهم من عذاب عظيم وإلا أن على الإنسان أعظم ولا بجانبه وإلا مس الشوف ذو دعاء عريض قل أرأيتم إِنَّ كَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تُمَكَّفُونَ بِهِ مَنْ أَضَلٌ من, مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أوَلم يحسبر ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إن ذي ميرته من لقاء ربي ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم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 تكاد السماوات يتفطرن من فوقه، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله والرحمن الرحيم.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 وَتُنْذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ تَرَى الْقَوْمَ فِى الْجَنَّةِ وَقَرِيبٌ فِى السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ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 ذلك الله ربي عليه تركلت وإليه أنيب فاطع السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءه العلم بعيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أولثوا الكتاب من بعدهم لفي شكس منه مريب فَارْكَعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ كِتَابٍ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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 كُلَّا أَسْلَمُكُمْ عَلَيْهَا جَزَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نُزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن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 إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَغْشَى الّنَّارَ وَاقِدَةً عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَيُوبَ قَهْنَ بِهِ كَسَمٌ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكنون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يعفرون والذين استجابون ربهم وقام الصلاة وعمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين إذا صابوا البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئات مثلها فمن عفى وأصلح فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه مَا ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعون في الأرض بغير الحق أولئك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 وَتَرَوْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ قَصَّرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيرُوا بِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَعَذِرَةَ مِنَ مِّنَ اللَّهِ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 وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يذهب لمن يشاء الإناث ويذهب لمن يشاء الذكور أو يزوجون القرآن وإناثا ويجعل من يشاء عقيما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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِيهِ لَصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَى إلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ ذِكْرًا صَحًَّا أَنكُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَعْثَلَ مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه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 أَمِ اسْتَغَارَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِلَى الشِّعْرِ قَدْ بِمَا ضَرَبَ لِإِيلَ رَحْمَانَ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَرِيمٌ أَوْ مَا يُنَشِّئُونَ الشَّأْمَ فِي الْعِنِيَّةِ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد رحماني إنا تأ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء رحماني إنا عبدهم ما لهم بذلك من علم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 وَكَانَ آلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ نَذِيرٍ إِلَّا إِلَّا قَالَ مُطْرَهُ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ